50 languages 89 89 89 89 1 1 1 1 1 1 It's more mandros. No siguis tan mandros. أنت كصول كثير هل كنت غير حكذا؟ أنت كسوول كثير هللا كنت غير حكذا Doms molt de temps. no dormis tant de temps. أنتنام كثير هل لا نمت أقل من حكذا؟ أنتتنام كثير هللا نمت أقل من حكذا? Arribes molt tard. No أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل أتيت غير هكذا؟ أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ Rius molt fort. أنت تضحك بصوت عال. هل ضحكت غير هكذا؟ أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ بارلس مول باش نو بارلس تن باش إنك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تكلمت غير هكذا؟ أنك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تتكلم غير هكذا؟ باوس ماسا نو باكستان أنت تشرب كثيرا جدا هل لا شربت غير هكذا انت تشرب كثيرا جدا هل لا تشرب غير هكذا بوماس أنت نو تدخن كثيرا جدا هل دخنت غير هكذا انت تدخن كثيرا جدا هل لا دخنت غير هكذا تراياس ماسا نو إنك تشتغل كثيرا جدا هل اشتغلت غير هكذا تشتغل كثيرا جدا هل اشتغلت غير هكذا condueces muy rápido no condueches tan rápido انت تسير بسرعه عالية. هل سرت غير هكذا انت تسير بسرعه عاليه هل سرت غير Asegue, señor Müller. اصحى يا سيد مولر. اصحى يا سيد اجلس يا سيد مولر. اجلس يا سيد ميلر. Qué diz يا سيد ميلر. Tengui paciència. Con saburan. saburan. Prenguis temps. Khuz waktaka kifaya. Khuz wakt kafian. Esperi un moment. Intadir lajza. Intadir lajza. Vagi amb compte. Con hadiran. C'n hathir-en. Arribia l'ara. C'n dقيq-en fi'l mowaïd. C'n dقيq-en fi'l mowaïd. No sigui estupit. La tà cun La tà cun